بسم الله عندك يا قيمه الفاعل عد نعم ليس المرفوع المذكور قبله فعله طيب احسنت وبعضهم يقيد بهذا القيد فعله التام لأجل اخراج كان كان زيد قائما هذا مذكور قبله فعل لكنه ناقص سيئة الكلام عليه أن ما بعد كان الناقص يقال له اسم ولا يقال له فاعل فهذا القيد جيد المذكور قبله فعله أي تام من أجل إخراج كان وأخواتها لأن الفعل المذكور قبل المرفوع إنما هو ناقص وما بعد كان يقال له اسم لكانه ولا يقال له فاعل كان زيد قائما هذا مذكور قبله فعل ولكنه ناقص وليس بتام سأتي معكم إن شاء الله كلا بس هنا لأجل الإخراج والاحتراز عنه فعله التام تزاد هذه زيادة المذكور قبله فعله التام من أجل إخراج كان وأخواتها فإن مرفوعها يقال له اسم ولا يقال له فاعل ها لكم كم أقسامين قسم الفاعل إلى قسمين ظاهر ومضمر أحسنته فما هو الظاهر المضمر هذا المضمر ما هو ما دل على المتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غايب كهو والظاهر ما ليس كذلك ما دل على المراد منه من غير حاجة إلى قرين التكلم أو خطاب أو غيبة من أن نحتاج إلى أنا ولا أنت ولا شيء من هذه الغرائن زيد ما معه أنا قرين التكلم ولا معه قرين الخطاب ولا غيبه ولا غيبة وهو يدل على المراد بدون حاجة إلى قرين من هذه الغرائن مع الضمير مثال الظاهر Kama Zaidun. Ahsantah. Woyakum Zaidun. لماذا nubah al-muconnif al-amthalah? Al-muconnif nubah al-amthalah. Kama Zaidun woyakum Zaidun wqam zaidan ili akhirah. لماذا nubah hadil al-amthalah? Mektaf al-methal wahid. Wqam kama Zaidun مثla al-methal al-adzahir. Yowdhah heish? Ahsantah. Niam. أن الفاعل قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا نعم وكذلك أيضا يشير أن الرافع عن الفاعل قد يكون فعلا ماضيا وقد يكون فعلا مضالعا وأيضا يشير أن الحركة في الفاعل قد تكون ضمة وقد تكون حرفا وأيضا يشير أن الحرفا قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة مقدرة فلأجل ذلك نوع الأمثلة كما ترى فليس اكثار الأمثلة لغير حكم وعلة عنده لا بل نوع وأكثر من الأمثلة لهذه العلة التي سمعتها قال رحمه الله والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا وضربت وضربت وضربتا وضربوا وضربنا ما عندكم ضربتا صح موجودة انا ما عندي لكن تزهدنا بس هل موجودة في بعض النسخ يا اخوان ضربا وضربتا هل بعض ضربا خلاص مكتفي اكتفي نعيد قال والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت, وضربت وضربا وضربوا وضربنا تقدم معنى الكلام على الظاهر مع ذكر تعريفه وأمثلته وأن الظاهر هو الذي يدل على المراد منه من غير حاجة إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة ثم عقب ذلك بذكر الأمثلة وكذلك أيضا المضمر تقدم تعريقه وأنه ما يدل على المراد بقرينة تكلم كأنا أو خطاب كأنت أو غيبة كهو هذه حقيقة المضمر ما دل على المراد منه بقرينة لا بد معه من قرينة حتى يدل على متكلم أو مخاطب أو غيبة قرينة تكلم يقول أنا قرينة قطاب تخاطب وأنت قرينة غيبة هو تحدث عن غائب ثم ذكر رحمه الله أمثلته وقبل الخوض في أمثلته المضمر قسمان متصل ومنفصل وهنا ضرب الأمثلة للمتصل فحسن ولم يضرب أمثلة للمنفصل فالمنفصل أيضا يكون نائبا عن الفاعل ما ضرب إلا أنا ما ضرب إلا نحن ما ضرب إلا أنت إلا أنت إلا أنتما إلا أنتم إلا أنتنا إلا هو إلا هي إلا هما إلا هم إلا هن فهذا هو المنفصل المنفصل ايضا يكون نائبا عن الفاعل لكن مصنف اقتصر على المتصل في التمثيل فقط ان يكون فاعلا احسنت انا ضربت عن نائب الفاعل لا المتصل يكون فاعلا وكذلك ايضا المنفصل اما المتصل فضرب له امثلنا ضربت ضربنا ضربت ضربتي ناخره والمنفصل كذلك ايضا يكون فاعلا فتقول ما ضرب إلا أنا ما ضرب أما ذكر يفعل ساته ما ضرب إلا أنا ما ضرب إلا نحن ما ضرب إلا أنت إلا أنت إلا أنتم إلا أنتم إلا أنتما إلا, إلا, إلا هو إلا هي إلاهما إلا هم إلا هن فهذا المفصل إثناعشر ضميراً, ضميرا المفصل والمتصل كذلك إثناعشر ضميرا المفصل تنا عليه لكن المتصل ما ذكره فضمائره هي أنا ونحن للمتكلم يتكلم بهما يقول أنا ونحن أنا للمنفرد من المتكلم المفرد ونحن للمعظم نفسه أو معه karena غيره وقال معه غيره المعظم نفسه يقول نحن وهو وحده أو يقول معه غيره جمع يقول نحن واضح والمخاطب له خمسة المتكلم له اثنان أنا ونحن والمخاطب له خمسة أنت وأنت, وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا إثنان للمفرد ويا إثنان ليش أنا هذا أنت وأنتي للمفرد مفرد مفردة طيب وواحد لي المثنى هما استعمل مع المذكر مع المؤنث هما هذا ليش لا نحن في المتخاطب نعم أنت وأنت وأنتما هذا المثنى مطلقا مذكر أو مؤنث وللجمع أنتم جمع الذكور وجمع الجمع الإناث أنتن واضح فخمسة للمخاطب وهي أنت أنت, أنت أنتما أنتم أنتن وخمسة للغائب هو وهي وهما وهم وهن واضح فهذه يقال لها إيش الضمائر منفصلة يقال لها منفصلة تقع فاعلا كما أن المتصلة يقع فاعلا كذلك أيضا المنفصل يقع فاعل. فإذا قيل لك عرب مثلا ما قام إلا أنا ماذا تقول في أنا ضمير منفصل هكذا تعرب ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لأن الضمير مبني في محل رفع فاعل وهكذا إذا قيل لك عرب ما قام إلا أنت إلا أنت إلى أخره تقول ضمير منفصل وكلها كلمة ضمير إذا قيل لك ما قام إلا أنت أو إلا أنت تقول أنت مبني على الفتح في محل محل رفع فاعل وأنت مبني على الكسر في محل رفع فاعل وأنتما تقول مبني على الضم وأنتما أنتما مبني على الضم والميم والألف هذه للتثنية أنتما الميم والألف للتثنية والضمير أنت فقط بيته إلassemble الضمير والميم والألف ليش لي للتثنية هذا واضح وهن مبني على الفتح كله تجعله ضميرا هنا على الفتح في محل رفع وهذا سيأتي الخلم عليه في باب الموتدى والخبر لكن هنا نشير له إشارة فقط أن الفاعل المضمر يكون متصلا ومنفصلا هذا هو المقصود هنا قال والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت فعندما ضربت وقد تقدم معكم أن الفعل الماضي يبنى على السكون متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك تاء الفاعل إذا اتصلت به بني على السكون. فاعل الآن ضربت ضرب فعل علماض هكذا تفصل ضرب فعل علماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو التاء. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل أحسنته والشاهد في المثال أن الفاعل هنا مضمر هذا هو الشاهد تقدم معك الظاهر ثم عقلبه بالمضمر وضربنا ضربنا ونا يكونوا فاعلا وكونوا مفعولا فإذا سكنت الفعل معه ضربنا فهو فاعل وإذا فتحت آخر الفعل معه فهو مفعول ضربنا ضربنا زيد فيكوننا مفعول في هذه الحالة وأما إذا قلت ضربنا أي نحن اللي ضربنا يكون فاعلا واضح فنا من الضمائر التي تكون فاعلا وتكون مفعولا فإن سكن آخر الفعل معه فهو فاعل ضربنا وإن فتح آخر الفعل معه ضربنا فهو إيش مفعول أم إذا اتصل بالمضارع فلا يكون إلا مفعولا يضربنا زيد يضربنا فإذا اتصل بالمضارع لا يكون إلا مفعولا فقط وكذلك إذا اتصل بالأمر اضربنا اضربنا يا فلان اضربنا إن كنت رجلاً مثلاً فلا يكون إلا مفعولا فمع المضارع ومع الأمر لا يكون إلا مفعولا نا ومع الماضي ترى يكون مفعولا ضربنا إذا فتحنا أخر الفعل وتارى يقول ويشت... فاعلا ضربنا واضح وهنا نحن لكلام على الفاعل ضربنا زيدا عرب ضربنا زيدا مرى ضرب بافع الماض مبني على على السكون أحسنت لاتصاله بضمير الرفع متحرك وهو ناء لأن النون منه متحركة ناء النون متحرك مفتوحا فهو متحرك من جزء الأول منه فإذا هو ضمير رفع متحرك لأن نونه مفتوحا وناء ضمير متصل في محل رفع فاعل حسنت في محل رفع فاعل وزيدا مفعول به والشاهد ناء أنه ضمير متصل هنا فاعل ضمير متصل أحسنت قال وضربتي وضربت وضربتي وضربتما <تصفيق> ضربتما أما ضربت ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وضربتي مخاطب المؤنثة إذا كان المخاطب مذكر لا تقول له ضربتي وإنما تقول له إيش ضربت ضربت يا فلان أنت وإذا كان المخاطب المؤنثة قلت ضربتي كسرت التاء ويفاعل غير تاء التعنيت تلك تلك ساكن الحرف المتقدم معك ضربت هند زيدا ضربت هند زيدا هذه حرف لا محل لها من الإعراب هم هذه اسم في محل رفع فاعل ضربتي أنت يا هند ضربتي زيدا هذه فاعل مكسورة ضرب فعل ماض مبني على السكون صانى بضمير رفع متحرك وهو التاء ضربتما والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل مبني على الضم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم والألف للتثنية أحسنته الميم والالف حرفان يدلان على التثنية قال وضربتم أنت صاحب الضارة فضل. ضربتم ضرب في علماض مبني على السكون تصالي بضمير رفع متحرك وهو التاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم حلي رفع فعل والميم علامة الجمع حرف لا محل لها من الإعراض علامة الجمع حرف يدل على أن هذه للجماعة لجمع حرف لا محل لها من الإعراب وليست للمفرد لأن لو كانت المفرد فقد ضربت فلما قال ضربتم عرفنا أن هذه التاني من الجمع يخاطب بها جمعا قال وضربتنا عندما أملك ويقول ما أعرب منذ أن بدأنا أنت, أنت نعم ضربتنا ضرب في علماض مبني على السكون للتصاني بضمير رفع متحرك وهو التاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم ضربتنا مبني على الضم في محل رفع فعل والنون حرف لجمع الإناث يدل على جمع الإناث لا محل له من العراب الميم لجمع الذكور والنون لجمع الإناث فإذا خطبت جمع الذكور ضربتم واذا خاطبت جمع لينات ضربتن انتن ضربتن زيدا فتكون النون حرف للدلاله على ان هذا الفعل جمع للاناث لا محل لها من الاعراب وتهي الفاعل وحده فقط قال وضرب وضربت ضرب, زي ضرب زيد ضرب زيدون ضرب عمرو زيد ضرب عمرو وضرب فعل ماض ابن الفتح هنا محل له من اعراب هنا ما اتصل به شيء ضمير رفع متحرك وإنما اتصل به ضمير ساكن أو ضمير متصل لكنه ما اتصل مباشره مع أنه رفع لكن ما اتصل بالفعل مباشرة التاء طيب ضرب فعل ماض والفاعل ضمير مستتر احسنت نعم عمرا مفعول به والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو هكذا يعرب ضرب زيد ضرب عمرا ضرب في علماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو النعم سيأتي معكم كلام عن المتنى والخبر قال وضربت هند ضربت عندك يا آدم هند ضربت سعاده هند ضربت سعاد نعم هند مبتدا وضربت فعل ماض مبني على على عنص لماذا لم يبنى على الـ على الـ هذا مبني على الفتح هذا لماذا لم يبنى على السكون أنا لا نسمع هند مبتدا وضربت قلت فعل ماض مبني على الفتح لماذا لم يبنى على السكون مع أن التهادي موجودة ما فهمت إذن يا آدم الآن ضربت عرب ضربت هند ضربت أعرف هذا نعم ضربت فعل ماض ضربت التهادي ما هي من الفعل ثالث تانية لا تقول مبني على السكون هنا هذه التحرف اتصل بالعين، فيكون مبنيا ضربت على الفتح مبني على الفتح أحسن توت حرف يدل على التانيث لا محل له من الإعراب أحسن والفاعل أين الفاعل هند ضربت سعاد ضمير مستتر تقديره هي وليصلح هو هنا لأن يعود الموانة هذا ضربت هي والسعاد مبعول به ومنع من الصرف العلمية والتانية قال وضربا الزيدان ضربا عند من ضربا فعن ماض ضربا فعن ماض ومبدع الفتح لأن هذا الضمير المتصل به ضمير رفع نعم لكنه ساكن الألف ساكنة ضرباء فلا يقال لماذا مبني على السكون هنا يبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك بهذا القيد وأما اتهى هنا فضمير رفع ساكن فلم يبنى على السكون وإنما بني على الأصل هو الفتح والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الألف في محل رفع فاعل أحسن وضربوا الذي بعده ضرب في الماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة أحسنته والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل فمع الواو الجماعة الفعل الماضي مبني على الضم أحسنتهم قال وضربنا الهندات ضربنا عند من الظلم الهندات مبتدل. نعم وضربنا نعم في علمان مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو نون النسوة يبنى محل السكون كما يبنى مع التاء ضربته طيب ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فعلا. هذا واضح فهذه أمثلة المضمر المتصل يبنى الفعل الماضي مع المضمر المتصل المتصل المتحرك على السكون ومع المضمر المتصل المرفوع الساكن إما أن يبنى على الضم إذا كان وعو شماعة أو يبقى على الفتح إذا كان غير وعو شماعة ضربا يبقى على فتحه أما مع وعو الشماعة مع أنه ضمير رفع, ساكن ضمير رفع لكنه ساكن فيبنى على الضم ضربوا وهذا تقدم معنا فالحاص الذي نريد هنا هو الكلام عن الفاعل المضمر تقدم معنى الفاعل الظاهر ثم ذكر رحمه الله الفاعل المضمر والمضمر قسمان متصل ومنفصل المتصل الذي يتصل بالفعل والمنفصل يكون منفصلا عن عن فعله وسيأتي تعريفه وبيانه أكثر في باب المبتدى والخبر قال قال وهذه أمثل أمثل بها ولا بأسا يمثل من الغرآن على الضمير المتصل أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم عندما من أنعمت أنعمت في علمات مبني على على السكون التصالي بضمير رفع والتحرق وهو التاء الخطاب هنا والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل أحسنته أو حيث إلى الحواريين لا لن تعرّب أو حيث إلى الحواريين أه أو حفّع الماء أو حيث ضمير رفع متحرك طيب والحواريين في به الضمير مجرور إلى, إلى الحواريين مجرور بإله طيب الشاهد هو أوحيته فعل ماض بني على السكون اتصاله بضمير رفع متحرد طيب وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة بس وآتينا الزكاة أنت عربت هذا الذي خلفه ولا هذا ترك لأنه مع فعن الأمر ولا باسمع فعل الأمر ما فيه مانع فعل أمر يمنع السكون والنون هذا الشهيدنا هنا النون نسو ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والشاهد أنه فاعل مضمر حسنت بارك الله فيك طيب خرجتم جهادا في سبيلي خرجتم ها خرج في علماء مبني على السكون خرج ثم نعم والتا فاعل نعم والميم تاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع جهادا حال أي مشاهدين فإن أراد فصالا فإن أراد فصالا عن تراضا طيب أراد في الماضي مبني على الفتح والألف نعم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل هكذا أحسنت هذا نكتفي بإن شاء الله وندخل في غيره تهينا من هذا قال رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله ويقال له نائب الفاعل وهذه التسمية الأخيرة هي تسمية ابن مالك رحمه الله وتابعه عليه عليها المتأخرون وهي المشهورة صارت نائب الفاعل أول من سماه بذلك الإمام ابن مالك صاحب الألفية وهذه التسمية الجيدة باب نائب الفاعل أما هذه فيها تطويل باب المفعول الذي لم يسمى فاعله ففيها تطويل وفيها شيء من الخلل لكن تسمية بن مالك جيدة مختصرة نائب الفاعل فهذه هي التسمية التي صارت مشهورة والمذكورة هي تسمية الجمهور باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهي التسمية القديمة عند المتقدمين المفعول الذي لم يسمى فاعله وأما التسمية التي اشتهرت عند المتأخرين هي نائب الفاعل من سماه بذلك ابن مالك رحمه الله قال هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن, الفعل فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله قسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره تقدم معنى الفاعل وتقسيمه وأنه ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر مع بيان تعريفه قبل ذلك وأن الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فذكر رحمه الله تعالى على سبيل النشر وعلى سبيل التفصيل نائب الفاعل بعد الفاعل لأنه ذكر هذه المرفوعات أولا إجمالا وأنها سبعة ثم بدأ يفصل وبدأ منها بإيش؟ بالفاعل وفصله وبين تعريفه إلى آخر ما تقدم وتقسيمه ثم ثنا بعد ذلك بناء بالفاعل وذكر تعريفه وأيضًا تقسيمه كما سئت الكلام عليه لكن نتكلم أولاً عن تعريفه على ما ذكره فقال في تعريفه هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله والفاعل ما هو حتى نعرف هذا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أما هذا هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فاعله محدود حذف فاعله تقول ضرب زيد عمرا فإذا أردت أن تجعل عمرا نائبا عن الفاعل حذفت فاعله فقلت ضرب عمر ضرب عمر طيب فهذه حقيقة نائب الفاعل الاسم المرفوع كما ترى ضرب عمرو هذا اسم مرفوع أليس كذلك الذي لم يذكر معه فاعله هل ذكر الفاعل حذفنا الفاعل أصله ضرب زيد عمرا فحذفناه ولم نذكره معه فقلنا ضرب عمرو بعد حذف الفاعل فهذه حقيقة النائب أما هو الاسم خرج به الفعل على ما تقدم معكم في فيه الفاعل فقوله الاسم هذا احتراز خرج به الحرف والفعل فلا يكونان نائبين عن الفاعل وقول المرفوع خرج المنصوب والمجرور ما يكونان نائبين عن الفاعل طيب إلا في مواضع المجرور سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بغير هذا الكتاب أن الجار المجرور قد يكون نائبا عن الفاعل لكن في نحو يقصدون إذا قالوا خرج المجرور في نحو مثلا ضرب زيدا هل يصلح ضرب زيدا هذا منصوب ما يصلح لأن نائب الفعل مرفوع او ضرب زيد بالجر او ضرب زيد هذا لحن او صواب لحن ليش لحن لأن نائب الفعل هو الاسم المرفوع وانت تقول ضرب زيدا او ضرب زيد يقال لك هذا لحن وإنما الواجب ان يقال ضرب زيد بالرفع لأن نائب الفعل هو الاسم المرفوع طيب الذي لم يذكر معه فاعله خرج ما إذا ذكر الفاعل فلا يقال له نائف فاعل ضرب زيد عمرا هل يقال لي عمر نائف فاعل؟ ضرب زيد عمرا هل يقال لي عمر نائف فاعل؟ لماذا؟ لأن ذكر الفاعل أيش معه وإنما يقال له مفعول به يقال له مفعول به فإذا لم تذكر الفاعل معه فإنه في هذه الحالة يقال له نائف فاعل ويأخذ حكم الفاعل وهو الرفع ياخذ حكم تغير من نصصérie a.هلا أيش؟ إلى رفع. أما إذا ذكرت الفاعل معه وذكر الله كثيرا فهنا ما يصرح يقال نائب فاعل فإذا ذكر الله هنا يقال في هذه الحالة يقال لكن يعني يحاول تحاشى هذا اللفظ نائب فاعل تحاشى هذا اللفظ وإلا هم يعبرون باعتبار الألفاظ فإذا أتيت بهذا قلت ولفظ الجلالة هكذا تقول ولفظ الجلالة فإذا ذكر الله لفظ الجلالة نائب أيش فاعل هكذا تقول أما أنك تطلق الله نائب فاعل هذا خطأ هذا فيه سوءة وإنما تقول نفض جلال نائب فاعل على ما تقدم معكم طيب مثال نائب فاعل الذي ذكره في التعنيف قال الله تعالى إذا زنزلت الأرض عند من فضل زنزلت الأرض سرعة بقي معنا ثلاث دقائق نعم زلزل في علم علماض مبني على الفتح والتاء حرف للتأنيث لا محل لها من الإعراب والأرض نائب فاعل إذا زلزل الله الأرض هذا العصل إذا زلزل الله الأرض ثم ناب هذا عنه عن الفاعل فقيل إذا زلزلت الأرض ضرب مثل استمعوا له ضرب مثل نعم ضرب في فعل ما مغير الصيغة نعم مبني على الفتح ومثل نائف فاعل مرفوع على مترفعي الضم الظاهرة على آخرة قتل الخراصون فضل نعم وتنافع الماضي مبني على الفتح والخرصون وتن الخرصون نايف عن أحسن ته قد أجيبت مرفوع لم ترفعي الواو لأنه جمع ذكر سام قد أجيبت دعوتكما طيب ودعوتكما والثالث تعنيف، قد أجيبت حرف لا محل لهم العرب. دعوتكما نائب فاعل دعوته نائب فاعل علامة رفع الضم الظاهر على آخره. دعوته هو نائب فعل. ودعوة مضافة الكاف مضافين والميم والالف التثنية. هذا واضح. نعم. قضي الأمر أيضا نائب فاعل قضي فعل علماء. قديب موسى نائب فعل لكنه الحركة. مغدرة إلى آخر يا أخوان إلى آخر ذلك طيب أظن جاء الوقت فإذا كان الفعل الماضي هذا يحتاج إن شاء الله إلى شرح على حده حدة إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إلهنا نصفر وكتوب إليك